بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين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 وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إلكم إن تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثان وتخلقون أفكار إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ وَمَا لكم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 بَعْذَابِ اللَّهِ إن مِنَ قال رب على القوم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا, قالوا إنا مهلكون أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت لوطا ابيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الْآخِرَ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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء أولائ من يؤمن به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 وَالْكَفَا بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى الجاد العذاب ولا يأتينهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم, وإن جهنم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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين